إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، وفي صاله في عامين أنشق لي ولوالدك إلي المصير. وَإِن جَذَّدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ وَصَاحِبْهُ فِي الدُّنْيَا مَحْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم فقال حبة من خردن فتكون في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن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 الله لا يحب كل مختلف وقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.